الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المقاصد ح د نتحدث لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله زلنا وأصحابه رب ما أجمعين عن م الحج في برنامج إ ش ا ر ا ت وكنا قد تحدثنا عن بعض من مقاصد الحج بدءا الارتباط بالأنبياء قد ثم بعض مقصد التوحيد ثم مقصد الانتقال من الدنيا إ ل ى ا ل آ خ ر ة ثم مقصد ا ل ع ب و د ي ة وتحقيقها لله سبحانه وتعالى ك ا م ل ة ومازلنا نتحدث عن هذه المقاصد من مقاصد الحج ا ل ع ظ ي م ة جدا قلنا أ ن ه يحقق و ح د ة المسلمين ويجمعهم على صعيد واحد و إ ن اختلفت اللغات وتباينت ا ل أ ع ر ا ق والاقطار واللهجات و ا ل أ ل و ا ن و ا ل أ ج ن ا س ولكن يدل هذا على أ ن كل هذه ا ل أ م و ر يمكن أ ن تذوب في ب و ت ق ة ا ل ع ق ي د ة و أ ن تنصهر تحت مسمى ا ل إ ي م ا ن من أ ع ظ م مقاصد الحج ا ل و ا ض ح ة جدا مقصد الذل لله عز وجل الحج فيه ت ذ ل عجيب لله الطوافو فيه تذلل وخضوع لله سبحانه فيه انكسار أ ن ت تطوف و أ ن ت حافل وقد تكون محرم وحاسر ا ل ر أ س م ت أ ط ئ ا ل ر أ س تطوف ببيت الله سبحانه وتعالى ولما ن أ ت ي لنتحدث عن شعائر الحج سوف نتحدث عن كل ق ي م ة من هذه القيم لماذا نطوف بالبيت وما معنى ا ل ط و ا ف بالبيت لماذا نسعى بين ا ل ص ف ة والمروه ما معنى ان ل س ع ي ي ب الصفة والمروة ما م ع نرمي ى أن ن الجمرات ما معنى أ ن نبيت ب م ز د ل ف ة ما معنى أ ن نبيت بمنى ما معنى أ ن نقف بعرفات كل هذه معاني من المعاني ا ل ع ظ ي م ة جدا إ ذ ن من مقاصد الحج العظيمه الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى من مقاصد الحج العظيمه المقصد ا ل أ خ ل ا ق ي الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولكن ا ولا ا فسوق ج د يجب ا ل أسوأ أنواع التعامل بين الناس ان ل يكون ا و هذا ب الحجر فانه سيتعلم ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ا ل ي ة س ي ط أ ك أ ح د وهو لا ي خ ص ر و ا ح د ي ع ف س ك و ا ح د ي د ف ر ك س ا ل م بن عبد الله بن عمر كان في الطواف وطرفه ز ح م ة فجاءت م ج م و ع ة فدفعته يعني لزه ل فدفع آ خ ر ا ل آ خ ر دفعوا ف ع سالم هو ما لا زيك الزلده الزلده زينا هو لا تلازمه ه فالتفت إ ل ى سالم وهو لا يعرف أ ن هذا س ا ل م بن عبد الله بن عمر بن خطاب أ ع ل م اهل زمانه قال له إ ن ك رجل سوء رد عليه سالم قائلا و الله ما عرفني إ ل ا أ ن ت أ ن ت فعلا عرفتني أ ن ا أ زور الكعب و ن ا كلها ب و ل انا كويس انت الوحيد اللي عرفتني ان ما ن زور الكعب فالحج يعلم ا ل إ ن س ا ن ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ا ل ي ة كويس يعلم ا ل إ ن س ا ن انه يصبر تجف ي في الصف تمشي في ز ح م ة و لذلك من أ ع ظ م مقاصد الحج المقصد ا ل أ خ ل ا ق ي مع الذل الله والانكسار بين يديه في جميع الشعائر مقصد تعلم ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة تعلم النبل بل ب ا ل م ن ا س ب ة انت في الحج ب تكون مع ناس فالعاقل هو الذي يخدمهم و ي ف ت ه د في خدمتهم ويجتهد في التقرب إ ل ي ه م وهكذا يعني كان ابن عمر يخرج مع التابعين يعني كما قال مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر ذا من تلاميذه قال فكان يخرج معنا ونحن طلابه وهو أ ك ب ر منا سنا كان يخدمنا أ ك ث ر مما نخدمه لذلك الرسول لما قال الحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة ينبغي نعرف ش ي ء ا ل بر الحج حيتين قالوا السلف قالوا بر الحج إ ط ع ا م الطعام وحسن الخلق أ ج ز و ا ببشر الحج ب أ خ ل ا ق ع ا ل ي ة وينضبط ب وما بيعمل مشاكل وما بشكل الناس كويس دا معناها بر الحج ل أ ن ا ل رسولنا مسؤول عن البر عموما قال البر حسن الخلق والحج المبرور بر الحج بحسن الخلق و ب إ ط ع ا م الطعام بالتواضع ل ل ر ف ق ة التي أ ن ت فيها وهكذا فبالتالي الحج من مقاصده المقصد ا ل أ خ ل ا ق ي رفعة أ خ ل ا ق الناس و ا ل س من و وبهذه بهذه الأخلاق وبهذه المعاملات م مقاصد الحج ا ل ا س ا س ي ة و ا ل ع ظ ي م ة جدا التي ينبغي أ ن نركز عليها دخول ا ل ج ن ة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أ م ه والحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة الحج سبب من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ما في ذلك شك وبالتالي علينا أ ن نجعل من حجنا حجا مبرورا بدءا من تطيب النفقه ة ابن ا عمر رضي ل ل عنهما عمر كان ابن يمشي الركب والحاج البركب كتار كثير يقول قليل شوية والحج حج جد دفز ولذلك من بر الحج أ و ل ان أ نطيب ا ل ن ف ق ة ا ل أ م ر الثاني وهذا داخل في ا ل آ د ا ب أ ن نخرج من بلادنا وليس بيننا وبين أ ح د ق ط ي ع نعافي ل نعفي ا إخواننا س أننا ش ت ن من ا الحج الموت من الحياة ما م و ع ر ة أمكتان منكم في الناس حجوا وعندهم مشاكل مع الناس نشي في حجوا الناس يمشي يحجوا مقاطعين الناس يمشي يحجوا مقاطعين أ ر ح ا م ه م ه ك ل ابن م ا عمر منطرفون تماما الركب كثير والحاج قليل و أ ج ز و ا الركب مشى قطع البحر ده ح ج ة انتوا ق ا ل و ا أنه ك ذ ا لا لا ي ح ج ا ل ن ا س الحج ب ن ف و س اللي خالفوا ا ل أ ه و ا ء و أ ل ز م و ا أ ن ف س ه م ا ل ش ر ع ة و ا ن ق ا د و ا لله و أ ط ا ع و ا المولى سبحانه واما من خاف مقام ربه ّ ونهى ََ النفس ََّْ عن َ الهوى ََْ ف َ إ ِ ن َّ الجنه َََّْ ة ِ ي َ ا ل ْ م َ أ ْ و َ ى من بر ّ الحج أ ن توقع الحج لله تعالى مخلصا ً في نيتك يؤسفني في بعض الأزمنة الحج ممكن يبقى بوبار ومظاهر وحجين ومشين وجين وسياحة الأزمنة ممكن عن نزهة أقول بوبار ومظاهر وعبارة الحج لا الحج عبادة بل الحج الحج بعض عبادة جهاد كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ع ا ئ ش ة جهادكن ا لا قتال فيه الحج و ا ل ع م ر ة و ع ا ئ ش ة قال لها لما اشتقت من النصب والتعب في الحج قال لها إ ن م ا أ ج ر ك على قدر نصبك ا ل أ ج ر بتاعك على قدر التعب فبالتالي الحج أ ي ه ا المستمعون والمستمعات الكرام الحج ينبغي أ ن يكون سببا من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة وقد نصبه الله وشرعه الله للناس ليحققوا من ذلك أ م و ر ك ث ي ر ة ط ه ا ر ة النفوس و ت ن ق ي ة القلوب ودخول الجنه ب الصلاة والسلام وسوف نتحدث عن الحج وسنتحدث عن والشعائر وكذا التي هي جزء من ديننا وجزء من عقيدتنا سنتحدث ب إ ذ ن الله تعالى عن حج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكيف أنه كان ي حجه وكيف كان ح ج وكيف وأخلاقه وتواضعه نقول وأنه والقيم كانت يمكن كلية في النبيلة الفاضلة آدابه للناس الحج الحج جامعة للأخلاق لنتعلم أن الحج يمكن أن نقول أنه جامعة وأنه كلية والمبادئ ا ل ع ظ ي م ة ولتحقيق ا ل ع ب و د ي ة وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى الحج بقدر ما نتحدث عنه وكل ما تحدثنا عنه وجدنا أ ن ن ا قصرنا في باب الحج طيب الحج من أ ع ظ م مقاصده أ ي ض ا بعد أ ن قلنا أ ن ه سبب من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة أ ي ض ا ف إ ن من أ ع ظ م مقاصد الحج ا ل م ع ن ي المعنية ب ا ل ن س ب ة لنا ارتباطنا ب ا ل أ م ا ك ن ا ل م ق د س ة قال تعالى فاجعل أ ف ئ ل ة من الناس تهوي إ ل ي ه م م ك ة ل ا سلام وما أ د ر ا ك ما م ك ة م ك ة هذه ع ج ي ب ة منذ أ ن خلق الله ا ل خ ل ي ق ة و م ك ة م و ج و د ة وجعلها الله محور الدنيا وجعلها الله عز وجل أساس الأرض قال ت ع ا ل ى ل ت ن ذ ر القرى أم و م ن ح و ل ه ا قال الله عنها و ان ل ت ي و اول ل ز ي ت ن وطور بيت ل ل د ا أ م ن عنها إن قال الله أول ب ي وضع للناس الى الذيب بكتا مباركه و هدل ل ع ا ل م ي ن فيه آ ي ا ت ب ي ن ا ت م ق ا م إ ب ر ا ه ي م من دخله كان آ م ن ه و لله على الناس يحب البيت من ا س ت ط ا ع إ ل ي ه سبيل او من كفر ف إ ن الله غني عن العالمين جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام قيام ا ل ل ن ا س و ي ذ ج ع ا ل ا ل ل ب ي ت م ث ا ب ة ل ل ن ا س و أ م ن ه ا م ث ا ب ة يثوب الناس و يرجع الناس إ ل ي ه إ ن ه ا ل ت ع ل ق ا ل خ ا ل د قامت م ك ة و مع م ك ة و بعدها و قبلها قامت دول وسقطت حضارات وزالت أ م م وجاءت أ م م وانهارت دول وبقيت م ك ة ش ا م خ ة على مر الدهور و ا ل أ ز م ا ن خ ا ل د ة تساقطت تلك الدول كتساقط ا ل أ ش ج ا ر في الخريف وبقيت م ك ة ش ا م خ ة إ ل ى يوم الدين م ن ي ع ة ع ز ي ز ة ش ر ي ف ة زادها الله تشريفا وعزا يا سلام م ك ة م ك ة ع ج ي ب ة في كتب أ ه ل الكتاب في ا ل ت و ر ا ة عندهم يقولون ب د أ الوحي من سيناء ج م و س ة واستعلن في سعير, سعير بيت المقدس و ت ل أ ل أ من فاران وفاران بلد نبي آ خ ر الزمان فيها بيت لله عظيم ك ث ي ر ة الجبال إ ن ه ا م ك ة مكة التي من حيث ا ل ط ب ي ع ة بلد وادي إ ن ي أ س ك ن ت من ذريتي بوادي غير ذي زرع م ك ة ما ف ي ه زرع ب ا ل ن ا س ب ة ولكن يجبى إ ل ي ه ا ثمرات كل شيء مكه ة عجيبة مكة ذ ه ع ج ي ب ة والدليل على التعلق الخالد الناس من جميع بقاع الدنيا المسلمون في أ م ر ي ك ا في أ س ت ر ا ل ي ا في افريقيا يتجهون إ ل ى هذا البيت ف إ ذ ا أ خ ذ ك الله ووفقك ل أ ن تكون في هذا البيت أ ذ ك ر أ م أ ي م ن ا ل ه ر و ي ة كانت في مصر إ ذ ا خرج الحجاج تبكي في كل عام وتقول ومنقطعاه وشوقاه ثم تقول هذا حال من انقطع عن البيت فكيف حال من انقطع عن رب البيت مكه عظيمه ة ولنا عودة فإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة أترككم حلقة ولنا ر ع وعونه ا ي ت ه و إ ى ذلكم ل ا ح ي أستودعكم ل ل والسلام ه ع ل ي ك م و ر ر ح م ة الله ا و ب ك ت ه